يا بني انذهب ففتحت سس إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلَّ عَلَيْمَ بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهزين don't think why Ah oh. لفي <تصفيق> ضلالك القدير